أن لهم أجرا حسنا ما فيه أبدا وانذرا إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على كذبا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأ <تزلتموهم> وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْرُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَى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 بورقكم هذه إلى المدينة فاليوم وذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم a mm -hmm. i وهي واسمع نفسك مع الذين يدعون ربهم ومن ربكم فمن شاء ان من اساور ضرب لهم فقال لصاحبه وهو يحكي la luna لبا واحيط بثمره فاصبح يطلب كفايته على ما نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنو ايات الصالحات خير فلقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعيتم أن لن تَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ today Og vi har sørt i dette teh لَوْ نُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلْنَا سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداء لقد لقينا من سفرنا هذا لصبا قال أرأيت إذ أولنا إلى الصخرة فإن خذ سبي في بحر أري قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خطرا شيئا ابرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا العيب ذا وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا man يَدَاهَا تَغْرَمُ فِي على الشمس وجدها Oh, that وترثنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وغير ذرين عمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا Teksting <Sess> av Nicolai